وخيرا هذه بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر من وجبه وكل من تلك وكل بدعه من دلاله وكل دلاله من دعاء يقول الله عز وجل الرجال القولانيون حمد الله حينما سدد الله بعضهم من بعض ولما ان ينتقم من موتهن اخبار احد الخامسات احد باسم البيت بمعرفه الله والذي يتخافون منهن فاعبروهن وارسلوهم وظنوا يعيبوهم فان اطعمتهم فلا تدر عليه الدليل الى حقه الايات الكلمات اخواننا الكرام كثيرا ان نسمع في هذا من أولى الأخيرا <تصفيق> المطالبة بحقوق المرحة وقد سمعنا أن هناك حملة مكثفة بجنب التوقيعات تأييدا بهذه المطالبات، ولا علاك ولا هناك يداً خفياً من وراء هناك والمعنى كأن الإسلام متهم بقفة الإسلام لأنه هو الذي خدم حقوق المراه وهو الذي أهنانا وأذنانا و داسا ها عليها الرجل وبالعكس محمد اولئك أولئك الذين استمروا تفرد المراه وضغيانها المراه على الأرض سكت سلت تجمعات ومطالبات بحقوق الضالي في أمريكا والله يصبح من الأخيرة كثيراً في هذا هناك مطالبات بحقوق الضالي الدول المتقدمه هي الآن مطالبة بحقوق الضالي لان الله حدث خلابها وشفتوا بعض الأبواء على الدور المره الاسلام وكيف كانت الجاهليه وكيف رفع الاسلام قطعه فنحن في الاسلام, في الإسلام المراه المراه ملكه لا جيره ووزيره لا حقيره وسيده لا هذه لا فوت سيده لا قابله ومالك نفسها الرجل مكلف في جميع ما تحتاجه سواء كانت ام طبيعيا على الاهل ايه على الدرس او كانت زوجه في المسؤوليات كلها على من؟ على الزوجة أو كانت اختا المسؤوليه المسؤولية على الأرض أو كانت بنتاً المسؤوليه المسؤولية على الأرض فهي ملكة، ملكة الجمال على طول سوره القرآن تسمى بسورة النساء سوره النساء وسوره القران تسمى بسوره ماريا قال النبي: كره الصلاه يتقدم في الصلاه والبنت على عاتقها في الصلاه والسلام وهو ايمان المسلم في الصلاه ماذا بس انه رفع في الصلاه ذكر بل رفع امك انت ومهما تنسوا والله عز وجل سلمنا على خديجة والله في حديث صحيح ربك يرسل السلام لخديجه ويكشلنا في بيت في الجنة من خاطر من جوهر ما هو جوهر الجنة جوهر خاطر لا صاحب فيه ولا رأس ما في متاع ولا خطا وجبريل يسلم على عائشه السيخير رضي الله وثم السيده في النساء العالمين فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزرق عن النساء على قدمت. ها؟ شكرا شكرا. إن المسلمين والمسلمات، والقومين والمؤمنات والقاندين والقانجال، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحابدين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكره عبد الله لهم مغفره وحجر عليه فالمراه والرجل سواء الرجل يكفن المرأة والمرأة يكفن الرجل كذب وسنه الله عز وجل الكل يكفن لكن ما يجب على الرجل من العقابل الشريعة يعني أنه لبس السنبين في العقاب والعبادات والمعاملات والأخلاق وكل شيء ما يجب على الرجل يجب على الرجل كذب قابل سيء القوابين هنظم ملاحظة وشو باقي القوم قال لكم قوام يليتك الرجل ليه المرأة تلك نصفة مائدة للغيّل ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لي أجاية الإسلام تتعدل تتعدل النساء أول من واحد يدوره بأبا حديثه فهذا تحكير المرأة وخذ ذلك من الشمع شوف كثير على من تلقاء المقبلين على الجهل على الذين لا يعرفون أسرار الاسلام وحكم الاسلام فنحن نصرف بعض الاخوه ان شاء الله على هذه الشبهه لكي يكون المسلم على طه ياتي فيه وحتى اذا جاء واحد من هؤلاء العلميين من هؤلاء الملاحدة ولن تكلموا بهذا الموضوع الا الملاحدة ولكن نحن سبح المؤمنين نعطيك بعض الاسلحه ان شاء الله حتى يدافع عن نفسه حتى لو ما تدرسش تفسحت الهجوم شو عندك اسلحتين تفتحها فاول ما تتحدث عن القواميم فيقول بعض الرجال يقوامون على النساء ما معنى القواميم وما هو سبب وجود هذه هذه الآية نزلت في ثابت مرية هذا الصحابي الجديد صدر منه ان دربوا بالجدر من الحاضر لا دربوا هيا فقال الشيء حدث عليه خاصة غطته عاكسته ضدته دربوا ما قدر مبارك وشد جدنا كسر الاول كسرنا الارض او كسر او عوض جدنا المهم وله ما رفعوا لو حكمتوا او حكمت كانه في فلما هذا هو الكلام قال ان ما الايه الكريمه ارجال وقوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الى اخر حياتهم فقال ولهذا قال الله حرمنا شيئا واراد الله شيئا اخر ولكن نرد بما رضي الله نرد ممن بما, بما حكم الله ممن هكذا ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم خيره من امرهم رضينا بما قصه الله بما عتق الله الاخرى سلامنا نحن عبيد والله سيدنا وحاكمنا ومالكنا نحن عبيد نرضى لما حكم نعم ما المعنى الكلام يقول الرجال قوام أشي القوامية القوامية قوامية رعاية وعناية وحفظ وصفية وسعليم ما هي قوامية تصنف وقهر لا القوامية تكليف للرجل وتشريف للبقر تكليف وتشريف ما للرجل تكليف وتشريف أضيع للرجل لا تكليف للرجل وتشريف للبقر القوامية هذا مالها بالقوامية حق الرعاية والعناية والحفظ والتربية لا والتوحيد أش كل مكلف الرجل مثلا شركه منا شركه العاصي دي 100 في دي الوحده بربع مئه شركه هل الشيء داش ممكن تصير كلنا كلنا نكون انعامز ها كنا نوجه وكلنا سيرو وكلنا الامر ولا نسق واحد نسق واحد ولابد تكون فيه مواصفات اللي تخول له ان يكون الرئيس كذا فالرجل سبحان الله أعقل هذه صنع ربضانية أعقل من النظر كذلك هذا بحسب لغاية والرجل نظره أبعد من نظر حتى من ناحية تركيبية يقول بعلم التشريح أن الرجل عنده عنده حافظة ومفكره وثم عنده يعني شيء هنا يندفع اول مره وثم عنده خزانه المراه ما عندها خزانه هذا يعني بالتركيب التركيب الرباني او الخلق المهم الرجل جسمه اقوى الغالب وإذا من الغالب اعتبره غالب غير غالب خسر المرأة المراه جسها أقوى من جسم إيش لو فيها؟ وقدس ابن أعلم منه ولكن الغالب شيء هو هو أعلم منه، وبعد النظر برد نظره إيه نظره أبعد من نظرها، إيوه، وعقله أبسط من عقلها، وهو لا ينفع لأدنى سبب، لا ما لا بالأدنى تنفع لأدنى سبب، ها؟ وتنشاط في أذنى إيه؟ ايه؟ سساء مع الهواء لكن الرجل لا لهذه العواقب اعطيه الصفيه القوميه اعطيه الرعايه لمن؟ بالرجل هو المكلم ثم شكون اللي يكلم الاستاذ هذا وش هو الرجل واش الرجل من الاربع شكون اللي كان صاحبه البيت وشكر لم كل الخدمات الواقعه اذا في قوائم تعطى لها بدل وأحق لهم ومع ذلك هي هذه القوائم كما قلنا قوائم رعايه وعنايه وتطبيع للخير وحفظ لا بالقوه والتسلط دوله وارهاق لا انا قلت المثل من جسمك انزل اش بحسن وش الراس ولا البيت اش بحسن اش بفضل اش بفضل وش القلب ولا المعده لكن هذه الافضليه وش افضليه تصرف على احزر اعداء اخرى ولا, ولا افضليه اصلاح إصلاح الجسم، وهكذا المجتمع المجتمع الجسم، كذا ولا لا بعض الأعضاء أفضل من بعض، بعض الأعضاء أكمل من بعض، كذلك هذا المجتمع، المجتمع يكمل بعضه بعضا المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، معقد النظر بعض أفضل من بعض خلاص، كذا لا، ثم هذه قوامية الرجل. باعتبار الوزارة الخارجية الخارجيه حتى تتفرغ الوزاره الداخليه للقيام بشؤونها فهي عندها وزاره الداخليه تربيه الاولاد وتنظيم شؤون البيت والحق والوضع والى اخره حتى تتفرغ لهذه الاعمال لابد أن ان تعطى لها الرعايه بالحارف. من يقوم بشؤونها بس هي بشؤون الخارجية الداخليه وزاره خارجيه وزاره داخليه لكل جهه لكل الوجهه هو موليها كذا ايضا ثم قلنا هذا بحسب ايش بحسب الغالب والا من غير الغالب قد تكون المرأة سبحان الله أعلى من الرجل ونظرها ابعد من نظر الرجل ونظر المراه اقل من الرجل وربما قد تكون مالها اوسع من مال الرجل سبحان الله مثل السيده سيدة, سيدة أبو سلمة في, في, في صلح الحديبية سبحان الله كان رسول صلاح شاء ما ها لما وصله ما وصله من المشركين هم يريدون الحرب ومع يريد فقط ان يعتمر ادخل للعمرة ولكن المشركين استفزوا حاولوا ان اصلاحنا واسدع لانهم قتلوا عثمان رضي الله عنه المؤلم يعني عزم عليه الصلاه والسلام على على الجهاد في سبيل الله على فتح مكتوب ولكن مدى من ان محت القضية وقع الصلح قاد إلى فيه فهل رسول كان معصاملا فحل مدام القضية هكذا وقع الصلح تصلح معه بأن يرجع في هذه السنة والعمل مقبل إن شاء الله يعتمر وكذا إلى حين كما هو مقرب السيح المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر بأن يفسح العمر وجمع صبيرة ولكن حصل ما حصل من الصلح قاد إلى حين شاء الله يعصامل هذه السنة حلوان. لما حل امر الصحابه ان يحلوا. أن ان ما فهمتهم ما... عاصوا يعني ما الله الرسول صلى الله عليه وسلم تخالفه على امي سيدنا وعكا قال هلك الناس كيف يا رسول الله قال هلك الناس امر صلى الله ما حلوا قلت يا رسول الله افعل وسيفعل ان شاء الله استشارها فقالت له يا رسول الله تعالى افعل انسان ما يا ان شاء الله سوف يفعل يمين ان شاء الله يفعل كذا فعل خرج عليه الصلاه والسلام وحرام وانا حار ولا بذبحه مجرد ما راوه واذا فيهم يفعل ولا بذبحه يرفضهم عليك شوف استشاره المراه شيش ما يفعل ما شاء الله ما نقول راي ام سلمه افضل من راي رسول الله لا ابدا ما يكون ولكن سبحان الله قد يحصل شيء واحد ينفهم شيء بالسيارة ده ماذا؟ ولو شيء صار أكبر الله تبارك الله هو واحد بحق قضية بسيطة ومتنبه لا ده ما عندك الين كفر ها؟ في سري سيارات ولا في نعم؟ في تصليح السيارات هو واحد ينبه لي شيء ما تنبه تنبه كذا؟ يعني انت من ما يسمع سيارة وتنسر سيارة يا سبحان من الرسول من الله لا يسمع سيارة هو ما يعرف يعني من المشكلة أنت عم تضل من هو المسؤول لله؟ أكان على كذا دبش ثلاث؟ هو رسم على كذا دبش لا ما يمكن. لا يا دينار. فكذلك الحيوان. سبحان الله فيقول الله عز وجل سبحان الخدري علمني جعل الله دائماً فجر أجمل من الأنثى حتى من الحيوان. الحيوانات أجمل أحسن. واشد الفروج من الجذابية. أشقاء واشد وجه يقول لنا ناجع وشتروا للمطرة الله ده المتركة ومواسفة سبكة كان أفضل ومواسفة سبكة فدن بالنحية ما شبه الحسن؟ وخذ ما سبحان الله وملاه يحفو الله فليس يحفو يسمين لكل هو هو عالم يحفو الله عزيز فلا سبحان الله مواثفة الرجل قطر مواصفات ايه؟ المنزة هذه سنة الله في الأوحيان لدي سبحان الله الرجل أعطاه الله أموه المعطة للمنزة ليش بالعوامل التي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فالمرأة منكم فيها نبيها واش المرأة نبيها؟ وانك ابن حسن يقول مريم كانت نبيها او ام كانت نبيها ابن حسن ينفرق بهذا رضو عليه قال لأن الملك تكلم مع أخيه مع نبوزه ووحينا إلى أخيه من نبوزه أن أرضعيه من خفز عليه أخيه من يبن ولا تخافي ولا تحزني إن نردوه إليه والله سبحانه وتعالى يعني تتكلم الملائكه تكلموا مع مريم هذا الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم وقلسي وجاء جبريل ونفق في نفق في جيبها فيقولوا يعني إذا جاء من الله عز وجل الكلام بواسطة ملك يعني منبأ من الله فيقول هي نبيه لا نقول لا النبوة في من في الرجال وما أصلنا من قبلك من رسول من رسول هذا رجالا يوحى إليه رجال فالله اجعل النبوة في من في النساء لا وهذا ليس تحقيرا للمرأة لا. لا لا لا يا رجال لأن هذه وظيفة عالية تطريب أن يسعطون مع المبهدات أشكر يرشح الناس في المسحة واش نادي بلك؟ نادي العمارات؟ وش ها؟ أشكر؟ قلت لكي يقول عندك تحبينك شيئا شيئا يعرف الميادين ويعرف كيف كيف يخوض المعارك، كيف وكيف كيف أشياء كذا ولا لا مش كيف أكذا أني هذه الموشة الظهر قبل جاءت الأهوار ومجاءت هي <تباك> كذلك, لازم كذلك أيضا الخلافه الخلافة لمن شوطة للمشا؟ لا ولذلك لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن فارس وله عميل امراه قال لن يطلع قومه وله عميل امرأة وأعلم كارثة تقريبا هي في نهاية في خلافة زيد ما في القضاء في لا في البلاد لا في لا أذقن شو يقول وقرنا في بيوتكم ايوه مش إلها قرآن قلبي والنفسي وقرار المجتمع جمع كل القتال. رشى الله. ما زقع عفوذا ما زق يعني. يعني سبحان الله فالله أزوج سبحانه. وتكون خطيره في الجمعة؟ شو في مرتبة النبي صلى وإمامة المسجد لا هذه وظايف مما؟ مجرد وهذا ليس تحقينا بالمقر يا إخوان كذلك؟ نحيب ونجيب لك الحولي ويجيب لك ونجيب لك يجيب لك ونجيب لك لك ونجيب لك أربي للأولاد ربي لي إيش؟ العلماء والفلاسفه والمفكرين والعباقرة والفاسحين ما قدر كل معظيمة شريفة أعطي يبدو الضرب هي التي تتوي الأبطال وتتوي الرجال وتلي الرجال قضوانون على النساء. بما سبس لم ايه يا قل بما فضل الله بعضهم على بعض قلنا وجد صببين ومما أنفقوا من أبالك ثم بعد احنا نبهنا سبحانه وقال يا أيها الرجل رغم القوامية له، وخذ في الصرم القوامية معناه الرعاية والتربيه والحياة والرفاهية. الرجل، ومع ذلك أنت مأمور أيها الرجل بأن تحترم هذه المرأة، وأن تقدرها، وأن تحسن إليها، وأن ترفع قدرها، وأن تعيش عنها جوها وردا، والوردة تشم ولا سفرة. أليس بقول؟ يد بير مش مجموع مش مبكي ودرا وش محرص ولا الفرس بكن عالي بكن عالي بقي مجموع تشم ولا تفرد الصوص بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضلع او من ضلع وان اعوج ما في الضلع أعلى فالصوص بالنساء خير يعني اقبلوا وصيه الله فالله يوصيكم واذا اوصى الله وصية الله فرد يا محمد الله الصوص واقبلوا وشيء رب العزه من النساء خير يعني يوصيكم خير اعملوا الخير والاحسان واعملوا ايش العطف والحنان والشفاق على المرضى الصوص بالنساء خير ليش يا ربي قال فانهن خلقه الله قال فانهن خلقنا من ضلع سينه سيناعد لما الصوح سولانيس يعيشوا وحده في الجنه هالجنة الجنه هاتفا حلبانا هالشهدية متانشنو كذيرا خوصا ما شاء الله هلأين بها ما شاء الله كل شيء موجود ولا كي موحدة يا الله يسعني فيه طبيعة مشرية جوار غريزة غريزة ايش؟ غريزة الوحدة ما ينخل العسن يغير عيف وحده وإذا بينا قلنا قولنا نبعنا ان خرق اللهم انضر عليه ايش؟ هنيسة المطميق القصر كان خاضت الله خلقها حكم خلقها دم من صوره وهي خلطاج من يديو ديال اللي شغل يدير الرجال لا خلقها من الرجل على يدك تبغي نجرح يدك وخلق يدك يقطع لك يدك يجرحك يدك تضبطي لي شنو كتشمنو واهذا كلمه اخرى بلا من يدها سيخولك قد منك عند عندك في العطف فيه يعني ما خلقت الله ازوج الرجال عف ذاتي علوم الحنان والشفقة منك من داخلك لإنه فلقت منه خلقا خلق منها هذا بسم الله الرحمن الرحيم النساء هذه نفس ربكم الذي خلقتم من نفس واحدة وخلق منها منها من تلك النفس الواحدة خلق منها ذلذا ليش يا ربي قل لي تعطي فعلي تحن علي فلما فلقت منه سبحانه الله كان يعني شفيفة عقاب خلقسة الدلع العين الدلع العنو وأعوش ما أخذ الدلع لأنه كل ما كانت طويلة في كل عوجاج مثل همش العوجاج ما تكون قصيرا الدلع أحد ما تكون طويلة يبضلع الأخريات وخفي عوجاج يقوس هكذا ولكن تصموش طولها ها؟ يسطر عوجاجها لكن كل ما سابوا راسله ويجاج يبهر كل ما سابوا هكذا يعمدها عوجاج فيقول يا رب العز الرسول بيخبرنا على ان الله لا المراه المرأة من هذه ضرع عوجا عوج ما فضل عليه فاذا كان شخص عوجاج في المرأة فهو من خلق الله الله خلقه واتدو فعوجاج ليس منها هي بل من خلقه الله فيها أخلص فيها هذا العوجاج ففضل خلق الله صرفت خلق الله جاهدت عمد خلص الله في قلبه إنهن من ضلع وإن أعوج ما فدلة عليه كذلك فصوص النساء يقول إذا أردت يعني تقويمها إذا بغيت هذه الطلع وغبت لكها أشد منها قد تكسر لأن هي سيدة كثيرة غلط غيت حاول تطلقها قد تكسر وكسرها طلاق خلي خلي مسترسلين تتمتع بها كذلك وصير القول هيدا شو سعر وجال كيف يقول اعوج ما في بالضلع الاعلى بالضلع اعوج ما فيها اعلاج والمراه اعوج ما فيها اعلاج شو علام هذا الراس الاخير هك العوجة الفرنسية طب لو يا اخي ما تخليني نلعب نعم يقول فالصالحات سبحان الله يقول الله عز وجل فالصالحات قانتات المراه الصالحه سبحان الله يعني اجعلها سبحانه وتعالى من من سلوكها ومن مواصفتها القنوت قانتات فالصالحات المبتلى وقانتات خبر. فالصالحات المراه الصالحه من طبعها ومن ها نعم من الهجهة اشي هو القنوز القنوز هو الطاعة الكاملة ولكن هذه الطاعة الكاملة ناشئة عن الربا وعن افتيار وعن ارادة وعن الرنبة ما فيت قهر وتصوت من الاعلى زوجها يقومها بالصوفة لتكون قاندة أو وليها أبوها أو أفوها أو شيء يصبح فإذا كان هذا هذا الخنوث وهذه الطعاة ناشئة عن قهر من البوق هذا ليس قاعد كم من المرأة بطعم الحجاب لو كانت لتركت رحدها ولكنها تقنف الحجاب لأن زوجها ولا أبوها ولا أفوها يتبذجها إذا يتقنش من سبب هذا خنوث؟ لا أكبر خنوث هي سلك المرأة التي تطيع ربها الطعاة الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ما شاء الله نص قرآني من أين جاء هذا عن الرغبة داخلية عن الرغبة عن اختيار وإرادة هي شأن أن تكون عابدة لله هذه السماء قابضة التزام وما نسميه نحن هو ما التزام هم نقول القلوب يساوي التزام فالصالحة شو الصالحات الصلاح الكامل طاعته في العبادة والناس ولا وثم مع زوجها الصلاح مع زوجها علاقة مع زوجها في القنوة مستحات شو يعني كل ما بينه وبين زوجها يحب يقال زوج حافظة يصف الثانية قانسات حافظة كل حافظات حافظات لغين كل ما هو بينها وبين زوجها تحفظه شو اول وقبل كل شيء تحفظ نفسها لا تصافح احدا ابدا حاضر وغائب زوجها لا تنظر في غير زوجك لا تضحك وتبتسم لغير زوجها عطى ما تتكلم ولو في التليفون لا بعد شكراً للجن الزجاجة، قالوا هذا وقعدنا خلاص خلاص خلاص خلاص. ما في تصنع وتربط بالكلام وتقلد الجمل لا، ثم تحفظ أيضا سر الزوجة، تحفظ فراش الزوجة، تحفظ الأولاد، تحفظ المال، تحفظ كل ما بينه وبينه يطلعه صندوق للزوجة، ما يفتح أبوه إلا الزوجة. هذا بسم الله سبحانه حافظ الله سبحانه الغيب وبهذا كان الصلاه اولا بالقنوت وثم بالحفظ بالغيب في غيبه فهي تحفظ بالغيب علاقتها مع ربها بالغيب وتحفظ علاقتها مع زوجها بالغيب حافظ لا يصدق ثم تملها رب العزه وقال هذا الحفظ ناشئ عن ماذا قال بما حفظ الله لما كانت صالحه رب العزه رعاها واعتنى بها ونور قلبها وانزل فيه خفر الخفر الرباني ما فيها ابدا قهر من احد ولا هي ولا, ولا عين من احد لا فهذه هبه من الله الله فقط الله رعاها وحفظها فهي بحفظ الله كانت هكذا الله سبحانه وتعالى الذي تولى اي بها اي ده بما حفظ او نقول بما حفظ الله اي الله قامر بان تحفظ فهي نطقه ما امر الله وهذا على من وافى الله يحفظ فاذا حفظت اوامر الله وحفظت حقوق الله وحفظت شريعه الله وحفظت حدود الله فالله يحفظ يعطيك كل شيء فهي لما حفظت ما امر الله الله يحفظ اي نعم يا إخواني نعود بنقول إن المرأة يا إخواني كرمها الله وشرفها وإن قبل بذول الإسلام وقبل مجيء الإسلام المرأة كانت نسياً من سيئة لم تكن شيئاً ما لم تجيبها المقارنة هذه العناية التي قهتها المرأة لا يستحقين لا يستحقين فالنظرة كانت في الجاهليه وكانت في كل الديانات وفي كل المجتمعات كانت تورط ولا تريد كانت تختار ولا تختار هي تختار يختارها غيرها، تختار هي ما تختار وكم لك ولا تمر بل تباع في الاسواق كما تباع الحيوانات تقاراوا ها؟ الدجاجة وم. والبعيد وكذا ثم سبع الحيوانات سبع خمر اللي كانت المرأة جدا. ها أو كذا سبع الدواة والأشياء الجانبية. بل كانت الفلاس مقتنا موجود إذا في مروبة كان فلاس يتجادلون هل المرأة هل المرأة إيش ده روح ولا ما هي روح؟ أنتوا رضوا هذا المتزوجين. وإذا كانت لها روح هل هي روح إنسانية؟ امره حيوانيه فكانت في ذل ومهان بل يقال كانت في الهند المرحله في الهند كانت تخاطب زوجها بقولها يا مولاي وقد تكون تخاطبه احيانا يا الهي يا الهي لزوجها وبدت لم الماء معه ابدا على مائده واحده بل تاتي من زلزل المواعيد اللي شارك اللي ما شعطه اللي ما شعطه؟ في المرأة الفتاة اللي شاطر كذا إذن إذن سبحانه، وما في الجاهلية أستاذ كان واحد إذا أنزل في المسان يعني يعتبرها كارثة مصيبة لا تطع لقد يفكر من خلج هذه الكارثة وش يصبر؟ يصبر على المصيبة حتى ها وتعيش هي مهين دنيا عقيرة، ولا ايش يعملها يذفنها جب حي؟ يمسكها، حي كان واحد مثل درجة المرفوض، القبلة القبلة تدل له يحبر حبرة، حبرة محبرة المرأة، والقبلة كانت طالعة. إذا كانت فرنسا من سب الحبرة، الله حكىها ما حكى الله. حكاها. الله حكىها. وإذا كانت كان ذكر خلاص، وكان واحد يصير قليلا حتى تكبر وحلية ويحنيها ويسجنها ويقول لها سوت عمره إن شاء الله لزيارتي يعني أحمائي يعني وثم يذهب إلى الصحراء ويحضر ويساعده بالحضر يحضر، يقل ما نسمع يا أبي يقول لا زاعديني، أي زاعد زاعد على حضره، ويهتز ويكاد ويحضر ويحضر ويحضر يحضرها كادوا من وراء. وقد فلهم يجب حاجة ويكون فرح مسرور يا ما شاء الله هذي كنت أعجي ناس بجهاته نصر الله العزيز يقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بلمثام ظل وجوه مسودا وهو كبير يتوارى من القضي من سوء ما بشر به تخبع في الناس عز وجل يبشر ايش يقول خلي على هون ام يدسهم بالتراب الا تا ما يحكم ما واذا المغوده سئلت ايذا رب العزه يوم القيامه حين يبقى الخلائق يسال هذه المغوده المسكينه ليش ذنبها حتى دفنت هكذا حيه ما ذنبها فجد من الوالده والموعوده في النار بعض العلماء استشكى هذا الحديث اجمعنا هذا الحديث الوالده الشنيه هي الدافئه هي التي تقلدها هذه القبله التي قلت بمجرد ما تقول ببراكت جباره تصعد بطه حضره عزيز كتم هذه الوالده والموعوده الشنيه هي الامه أي الموعوده لها هي الموعوده لها اللي الاتفاق معها فكلاهما في النار لا هذه ولا الام لا بد أن يسأل يسألوا ليختفوا هذه. وإذا الموجودة زوجة لزوج مسلم. نعم. الواكدة الموجوده أي موجودة الموجودة من ذكر حسن. إذن إخواني لما جاءت لكن ما قلنا الإسلام العظيم رفع قدر المرأة وعلى شأنها ها؟ واعطاها إيش وجعلها شريكه شريكة الرجل. في الحياه وشقيقته في المجتمع واعطاه حق المسؤوليه فهي هي المربيه لاولاده وهي الأمين على المال وهي الحافظه للسر واعطاه حقوق اجتماعيه وحقوق سياسيه وحقوق يعني شخصيه من حقوق الاجتماعيه التي اعطاها الاسلام قال كلام على فرقه يقول وقد ان فريق العلماء تحديث ولكن هذا اللي كما قلنا لكي نسلحكم ونعطيكم كيف كرم الإسلام العظيم المرأة وشرفها آه. لنرد على هؤلاء الملاحدة هؤلاء العلمانيين هؤلاء السفله هؤلاء السقفاء الأرضان الأندان الذين يعترضون على الله ويرتهمون الإسلام بأنه داس حقوق المرأة وزحرضوها عن مطالبه وأعتبرت أن أكبر ظالم لها هو رب خارقها أعوذ أعلم بالله لعبة الضوية عنهم اعوذ بالله لذلك نحن نعبد لله، والتوقيعات تجمعنا في وقت توقيعات من قبل الله تعالى، تجمع، وستسمع، هذا مصيره. قلنا الإسلام العظيم أعطى حقوق المرأة، حقوق حقوق اجتماعية، في الحقوق الاجتماعيه إذا كانت زوجة، أعطى حق المسؤولية كما قلنا على البيت. يجب أن تطيع زوجها وتحقظ مالها وتحقظ أولادها وتحفظ فراجها هي المسؤوله الله أكبر هي المثنان هي المسؤوله هي المهمة وظيفة عظيمة هذا تعليل للمراه ولا, ولا تحقين لشأنها تعليلها أعطى في المشهولة وثم لا ألا في أمسادا أمسادا لأحد اللي بإذنه ولا تصل للبيت اللي بإذنه ولا ستعطي شيئا من ماله الا بإذنه سبحان الله هذه اذا كانت اولى و كانت زوجة كانت أمان يجب عليها تربية الاولاد الفتاه والذكور ها البيت وتساعد زوجها وسبحان الله قد اضطر دامت زوجها ومات ابوها وهاز كل من كلهم مكلفون برزقها ها إذا مساعدتها اذا مات هلته اوضعوه تكتبوا ما تفهم، وتقوم إيه بس بتعرفوش هو مش ما تقولش منا من عرق، تكون تقولنا عرق الجميع وما تكفهمش الناس، تقوم تسحب الصلاياخ زعله لا لا كرمها بس لا ما قومت إيه وحتى لا تقول أيضا من عرقيها من جسم خبيث ولا يد الله في لا والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح يقول أن أنا أول من يفتح باب أول من يدخل الجنة ويفتح الجنه الجنة هنا الحديد الصحيح يقول لما افسح باب الجنة أجد امرأة ستبادره كتسبك معي ستسبكني وأقول لك ومن أنتي فتقول أنا امرأة أنا امرأة قاعدة ايتام كنت قاعدة على ايتام لي يعني هي ما تزوجت ها أن تبقى راعية وحامية للأيتام حتى كبروا لا, لا لا لا فهي كاف هذه ملابسة ماذا حققت لهم خدمة؟ هذا الصدمة العمل جعلها ايش؟ صدقون مع رسول الله وصدقوا فالآنا وكافلوا اليسير كهاتين ما در الكافر اليسير ما در جزء الله رسول الله لك تتاهم انتقاه قريب يكون مع رسول الله كما أن هذا قريب يكون مع هذا التساوي كذلك هذا الذي يكون اليسير يعني قريب أن يكون في مقام رسول الله فقط قام بالضعيم ماذا الضعيم هذا بيش وعند سبحان الله الضرق على الحق في أن تكون طبيبة طبيبة وأن تكون معلمة وأن تكون عالمة عالمة تتعلم كل العلوم وتتنقف كل الثقافات في علم الشرق طب بدون اختلاط وبدون يعني وكده أو العلوم التي حرمها الله الزهد هذا الشعوذة هي لسبيه وأعطى حق تملك كل يعني تملك العمارات وتملك الشركات وتملك هذه المصانع وتملك السيارات وتملك كل ما يملك تملكه يعده بالشرع طبعاً أيضاً هذه متحدة أحد من الحقوق الاجتماعية التي اعطاها الاسلام لنا ومن الحقوق السياسية ونقول كسرت لان الدلل فيها أي الحقوق السياسيه أعطى حق البيعه تبايع خليفه المسلمين ايه القران تخبر عن بيعه النساء لرسل الله طبعا. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا يبايعنك لهمنا الحق البيع لنا ان لا يشركنا بالله شيئا هكذا يكون يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي إذا جاءت المؤمنات يبينك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يفسرنا ولا ولا يأتينا ببهسان يفسرين بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينا في البعروف فبايعن خطاب رسول الله امر فبايعن والصدق أم من الله رسول الله أم هذا تكريم مرأة ولا لا. وإلا الولد الصغير وإلا الكلب وإلا الحبار وإلا الفتح ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ لا يأتي المرأة تبايع ماذا؟ تبايع ولا تتن لا تتن خلافة إلا ببيعة ها؟ الطرفين الرجل والمرأة معا هذا تكريم وتكريم هذه واحدة ثانية لها الحق في التقاضي التقاضي وترفع قضيه الى الحاكم لا الحق والله والوقائع كثيره احكي لكم واقعة واحده قال وهي خوله خوله ها كان زوجها الشيخ والى درس اخر ان شاء الله نسلم هنا بعض باختصار كانت من دروس الماضي بقي جانب تماما فأنا وابدت أهلها مالا شاء الله سواء كان أهلها هنا أم المذنين مقصد الأسئلة المذنين ثم يستفيد فيها صاحبها هي فيها شيء فيها شيء فيه يجيب فيه فيه. فالسؤال لأول فيه يقول سيدة تسأل عن الحكم الشرعي في النساء اللواتي زلنا شعر رجليهن لا للتزخرف بل للزينه داخله من جهن هذا ان بعض النساء ها بعض الناس سبحان الله تكون شعرات شعرات معنا شعراء ذات شعر تم بنت او را في رجليها في يديها شعر شعر وفي فخذيها شعر ما شاء الله ما تنجمش هل وزن ده حجم. سبحان الله يعني هذه المرأة وجدت تزيل هذا الشعر المدري رضي الله عنها عن تنم عن تنمي. شو تنمي؟ هو الدهش. مثلًا تنسب شعر, شعر حواجبها أو سحلبها، حتى يصير المقوس يمكن كتير. يعني. هذا جاي؟ أو لا؟ فيه فيه فيه أولا صغير خلق الله وفيه تشبته في في في الملعونات فقال علماء هذا المعنى يسحب على كل شعر المرأة ما عدا شعر الوسط وشعر الابط بورقه الإذن النبي من الشارع الحكيم أما سائر هذا وسبحان الله هذا الشعر اللي هو في المرأة وخات حال زول يزول زول العفن او بهذه النورة ايه؟ ايه؟ ايه؟ ها؟ يعني كل ما تزول او كبير رجل اما بالحق اكثر واكثر يزيد يتضخم ويتصمد اذا كان رتب بالحسان وبالحرق يزيد يتقوى يا دابل انا؟ ايه؟ فقال العلماء هذا المعنى ينسحب على كل شعر ما عدا الذي يشارعه فيه ازالته من شعر الهبتر او شعر الوسط ثم ويقول انه يعني هو الظما عندهم شيء عمليه في ازاله الشعر ولكن كتطلب مال عندي بعض الكتب تتحدث عن هذا المال في مجال التطبيع تتحدث فقط عن الشعر او كيف ازالتيه في سلسله المرض يقول كين عملية طبية لإزالة هذا الشعر واستئصاله ولكن كين يطلب الملايين ممليون ملايين دولار هل شاية هذي هذي هذي وكم الرجل بيعجيبهم برأة الشعراء هكذا ويش مثلا منهم, منهم أصبر معايا يا حبيد لا أوقف الله بالله ثم سؤال آخر يقول سيد مازت وأثناء غسلها هناك مساء الى مساء وهذا يجب ان بدم هناك هل يجوز مساء يجوز مساء الى مساء الى مساء الى مساء الى مساء الى مساء فيها مساء تكون مساء من دم الى مساء الى مساء الى مساء الى مساء الى مساء الى مساء أنا في تفجير البيت هذا لا أنا والله ثم سؤال آخر يقول يا شيخ هذا جوز قصلاص في البيت وأنا مسافر صلاتي في التدش في البيت وأنا مسافر مدة شهر أقول يا أخي الجوز إذا كنت مسافرا لن تسمع النداء أما مهما سمعت النداء سأفي سم في فندق وتير وسمعت النداء أو في جهة ما في ما كان وعند أحد وسمعت النداء يشملك الماء الحديث لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة الله من عذر ما نقول يعني المسافر لا تجيب على الصلاة الجماعة لا مهما سمعت النداء يسير عم تسليه هل يقول حياء على الصلاة هل يجيب أن تتصلي نعم نهو هاي ثم يقول وإذا صليت هل اقصر مع الجماعة تم لا يا طبي بل يجب ان تتم إذا صليت من وراء الإمام المقيم يجب عليك الإتمام يجب عليك الإتمام بالنجمع أولا حديث من عباس رضي الله عنه كما قلنا من رأسه ومن رأسه انه قال قيل له كيف إذا كنا وحدانا يعني في الحج إذا كنا وحدانا نحن مسافر وحدنا نصلي ركعتين وإذا كنا مع الإمام نصلي أربعان كيف يعني أرها جدا ولكن السائل يسأل عن الحكمة وعن السر وعن العلة فيه ما هي ما هي الحكمة من ذلك فقال ما في حكمة تلك ثمة أبي خاسم صلى الله عليه وسلم هكذا رأيناه يفعل فهو عليه وسلم من كان اذا صلى وراءه أذنس الذي يفسر التي يقصد كأنه مكان في المدينة والوفودات من بعيد وخصوصا السنة الثالثة أو السنة العاشرة تسمى سنة الوفود فكانوا يصلون وراء رسول الله ما نسميه التي يقصدون اللي عبد هذا يعني يصلون وراء رسول الله أربعة وإلا صلوا وحدانا أي شيء صلوا لك عزيز وسوف نذكر كيف يتلقون الإسلام يجون عند رسول الله علم عن رسوله ذلك بنته أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هذه منشأ منشأ أخرى في عهد عثمان رضي الله عنه لما حج وكان هو خليفة أتنى هو في الصباح كان هو قيل أو تزوج وقيل وصار يعني في نظره أنه إذا تزوج إنسا في مكان ما لابد لما نسير حكم حكم المقيم يعني هكذا انه صلى أرسل الرباعيه فانسكت الصحابة كلهم ليه صلي اربعه ونحن كنا مع رسول الله لا نصلي الا ركعتين في الصمار في العاج والعمرة وكذا كنا نصلي ركعتين وانت ونتت تتم انسقدوا لكن هم انسقدوا وهو يصلي اربعة قال لهم يجدتوا ما نوصلي اربعة يجدتوا يصليتوا نجمال فقط هم يتبون هذا الشيء كان لو كان مسافر يصلي ركعتين وتمواد حتى في ان مسلم لو كان مسافر يصلي من وراء الامام المقيم ركعتين ويبقى كان اولى بهم يفعلون انت صلي ايها عثمان يا عثمان صلي حتى احنا كم يصلين ركعتين ونجلس لا كم صلوا اربعه بنجمع حتى الذين فقدوا من العليم ابي طالب لما استقروا هو, هو أن يصلي يصلى ركعتين ولما كم يصلوا حتى ابن مسعود ايضا وكان يفعل لما صلى يصلي اربعه قالوا لي صلي اربعه قلت له ركعتين بن مسعود فقال الخلاف الحق أي مخالفه المأموم للإمام اشد ما يجوز المأموم أن يخالف الإمام سبحان الله ولكن الناس غادوا أعلى بلان يجب هكذا ثم يقول لأخي الكريم يقول روى الإمام مسلم أحمد مسلم هو أصحاب السنة حديثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات وثم أدل العشر الآيات تطلع الشمس المغربية وخروج الدابقة وخروج الجنس المجوج وخروج الدخان وخروج الزجال وخروج عيشة وثلاثة خسوفات، خصم بالبضل وخصم بالوشرح وخصم الجديد من أسل العرب وثم وآفر نار ثم نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى المحشر، تبيج منهم حيفو بياته وتقول ما يقول ما معنى هذا الحديث؟ هذا واضح معنى هو ولكن حقائق هذه الأشياء لا ندريها هي من المتشابه لا ندري كثير منها ما ندري. طلع شمس المغرب يا طلع شمس المغرب ما بات حينما ينتهي هذا الدور ينتهي العالم هذا لأن هذه العلامات علامة الساعة الله ما حدد لنا أن هذا العالم ينتهي ليوقي كذا بقي فيه كذا من طرد لا ولكن أعطانا علامات علامة صغيرة وعلامة كبرى أما العلامة الصغرى فما شاء الله كلها كلها وكلها, وكلها جاءت والكثير منها يعني تكرر من مراراً من كراراً والعلامة الكبيرة نحن نصلي في الوقت قوم الساعة حينما يفسد الزمان ويفسد الناس ويكثر الفساد ويبقى الخير أمام الشر عبارة شيء شعر في الثور الأسود حينما يكثر الشر ويقل الخير حينما تنطمس كلمة الله ويعلم أرض على الله وتفسد يفسد الكون بهذا البشر يقيم الله الساعة أشكل يسرر بالساعة وأتب الساعة نعمل حين ما يكثر الشر منا كأننا نقول الساعة هات ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا <تصفيق> على الأشرار ومن الأشرار من الناس من نحن إذا كثر شرنا معنا نقول الساعة هات اقيم الساعة يا رب لكن نصبنا إذا ما المعروف معروفنا عن المنكر وغير من المنكرات وكأكثرنا الصلاح والخير تقوم الساعة لا ولكن شاء الله نهد. لا لا هذا لا متعينه لإن لا تقوم الساعة لا يقال في الأرض لا لا في صعيب جدا وفي روايات أن كل في الأرض الله نسأل الله العظيم إذا الساعة أوفت نسأل الله العظيم إذا علمناها أجيال منها تطلع الشمس المغربية وإذا طلعت الشمس المغربية خلاص سوقت عند السوق ليش لأن ليّ الإسلام أمرنا بأن نرجع إلى الله ونعبد الله ما دام الأمور غيبه الأمور غيبيا أما إذا شوفنا خلاص إذا طلعت الشمس المغربية ها عدسة شدبة بالجبل شو تما أصلا ما فيش إيه الشمس المغربية خروج الدبة ما ندري متى الدبة تخرج وتخرج من البرق ولا من تخرج من إيش من أشياء هذه الأشياء يعني الجهة إيش الجهة الجنوبية <تصفيق> بالنسبة إلى البيت الحرار البيت الحرام هذا منطقه منطقة أجيال من يمكنك تغرؤون الرسول المخبر كيف لونها كيف شكلها ما ندري الله اعلم بها كيف وهي وينتصموا الناس وينتصموا الناس بمجرم ما يرونها يعني علامات في وجوههم تظهر متظهرة علامة الإيمان ولا علامة الكفر الشكل يعيد الله الضلاغ فيتصم الناس كما أخبروا في الدبين. كيف شكلها ما ندري كيف لونها ما ندري حجمها ما ندري يبقى الله عليك. واذا وقع القول عليهم اذا جاء على قوس عَلَى وَقْتِ الساع اذا وَقَعَ الْقَوْلُ اخرجنا لهم تابعه من الارض تكلمهم تكلم تكلم سبحان الله اليوم كلهم موقت عند الدواب لكن ما نفهمها سليمان عليه الصلاه والسلام كين يفهم الدواب ككلم الطير وكلام النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا سليمان يا ترى النفسار شنو بها وجنوده يحتبروا وهم لا يشعرون ان النفس بالمديك المكلف الراعي على النفس يعني تسعى في المصلحه دي لنفسه إنه مكلف سبحانه وتعالى الهدهد الهدهد هد ايش الهدهد له هد الموحد ما شاء الله العقيده السلفيه الصحيحه ايش يقول. يقول ها يقول ذي كن شفه مما نصحت به وجئتكم من سبأ بنبل يقين اني وجدت امراة تملكهم واتي اسم كل شيء ولها قرص عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم يا شاء الله ما شاء الله هذا الوهد الواحد العظيم هذا الهدى وما ادري واش الهداه كلها الوحيدة ولا فقط هذا الهدى ما شاء الله اني وجدتهم يقول ها وسيئنا لهم الشيطان وعمناهم بصدو عن السبيل فهم لا يجدون الله يجري الخمر في السماوات والأرض ويعلمون ويقولون مايقول الله لا الا الله رب العرش العظيم عرفنا ما عرف البذور المقصود الطيور والحشرات وهذه الدون كلها عند لغات ولكن نحن ما نفهم ما نعرف سليمان أعطاه الله جزاء كم يفهم هذه اللغات ويعرف بذلها هنا فهذه الدابة تكلم الناس كيف ما له وعلى كل حال الأمر يطول اللهم وفقنا جميعا لمن يحبوه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين